Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubeena liyghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wayahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً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 تؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه ووَقْطِرُوه وتسَبِّحُوه بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ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 بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ Mengetahui. اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ kebenaran. شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ yang وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ Faham apa yang tidak kamu faham, dan menjadikan tanpa itu pencerahan yang dekat. Dia yang mengutus Rasul-Nya dengan hukum dan ajaran yang benar untuk menunjukkan kepada والَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ أُعَلَّ الْكُفَّارِ رُحَمَ أُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعٌ سُجَّدَ إِنَّ يَبْتَخُونَ فَأَبْلَمْ اللَّهِ وَرِضْوَانَ سِمَاهُمْ فِي وَجْوهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الزرع ليضير بهم الكفار